أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال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 تَوَنِيْمَ رَزَقْنَاهُمْ يُفِقُولُ أُلَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك ما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن هَلْ لَكُمْ وَمَتُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يحط الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة برد في وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن بي قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذا يغشئكم عانس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملام. تَثْبِتُ مَعَكُمْ قلوب الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فاضربوا فَوْقَ الأعلاق مِنْهُمْ كل بنا عليك بأنهم شاق الله ورسوله وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذلكم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 وقفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع من الله ومأواه جهنم وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى يَا تَسْتَفْتِحُونَ فَوْقَ دَجَا الْكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُدُّوا لَعْد وَلَنْ تُغْنِيَ في أتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الذين لا ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لن حييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وان له وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآعاكم فآعاكم وَرَزَقَنَّكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 لا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا ساطير الأولين إن <تصفيق> أولياء من صلاتهم عند البيت إلا مكرا او تصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون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 والذين كفروا الى جهنم لما يحشرون يميز الله الخبيث من ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، فيركمه جميعا، فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.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 أولا ونعم النصير صدق الله العظيم.